اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيته اكاد اب فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهشش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسا قال خذنا ولا تخف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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني واحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن ك كن تبين بصيرا قال قد أُوتيت سؤلك يا موسى قال قد أُوتيت سؤلك يا موسى ولقد ملنا عليك مرة أخرى إذ أُوحينا إلى أمك ما يوحى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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبيت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى وصل لنفسي اذهب أنت وأخوك بأياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إن نه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا ننال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إن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 فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن نغى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا ولقد أرناه آياتنا كلنا فكذب وأبا قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحايا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى تنازعوا أمرهم بينهم وأسرقوا النجوى. قالوا إنها دليل ساحران يريدان يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بضريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أنكُن قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وإما أنكُن أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف نك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فأعطِ السحرة سجدا طالوا آمنا برب موسى طالوا آمنا برب هارون وموسى طال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن يقول كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعنم أن أي لا أشد عذابه أبقى قالوا لن يؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض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 جنة عدن تجري مياه تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ما تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي فضرب لهم طريق في البحر يبصر لا تكافد ركوا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليمن ما غشهم وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى اَكْنُومِي طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَظْلِمُوا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَنِّي غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب ترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامريين فرجع موسى إلى قومه غضبانا سفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم قال يا قوم ألم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْنَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْنَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون يا قوم ولقد قال لهم هارون من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 قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصقت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة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 نحرقنه ثم نسفنه في اليمن أسف إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله اللذ لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لد لا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصار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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قارا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاع صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمة خشعة الأصوات للرحمن، وخشعة الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع فاعته إلا إلا. من أذن لغور الرحمن ورضي لغو قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمها وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حملنا ظلمنا وقد خَابَ من حملنا ظلمنا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمنا ولا هضما فلا يخاف ظلمنا ولا هضما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 فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم أن أدلك على شجرة الخلود وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفيقها يخصفان عَلَيْهِمَا وطفيقها يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدوا فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن نانا قوم معيشتا ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي ما حشرتني اعما قال حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قَالَ كَذَلِكَ أتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا قَالَ كَذَلِكَ أتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى لم يهد لهم كم أهل كنا قبلهم من القرون يمشون, يمشون في مساكين إن في ذلك آيات لئن لنه ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى قسبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليين فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتنعيني كإلى ما متعنا به أزواج منهم أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك نسقاً وأمر أهلك لا نسألك نسقاً نحن نرزقك والعاقبة وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه.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 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الزوي ومن اهتدى